معها ومن سوري المدنيه وحاله إذا هذا سورة النساء الصغرى أسورة ذي هواينك أو يرأي تي وين إذن وتيه ورأي الصومر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي النبي شرفت له إذا دلقتم النساء هواينك مركات فر ربطان فدلقوهن الفراء لعدتهن لأول عدتهن عدتهن أول كده فراء وأحصو تركوبة العدة عدة تركوبة يا اعداده قبلهم غران واي واتقوا الله الا كب ربكمو ربكم شرعك لا تخرجوهن قبلها هكا سارينه اطفرتان من بيوتهن غري هودا هكا سارينه ولا يخرجن اينا اينا إلا أن يأتينا ان ياتين اينا ليمدان ما بفاحشه وبينه تعون غباد لهين توزيند وكلا وا لاغا ساري ماركا اما نينكه قويسكيس اي كو دوتو وتلك تالي إذين شيغي حدود الله ال حد شي شرعها ومن يتعدى قربي تلابه حدود الله الله حدوده فقط ظلم واذلم نفسه النفس يظلم ظلم النفس هو ذنب الروح انكو اغويه لا تدري ما وجدت وحغرقه كان سايرين لو لينيه لا تدري ما وجدت على الله الله يهدث انه سوء بعد ذلك انت كذب امرا امر كاس كفرته امر ان احنا اني صلاتانا انه الله كيني وا سورغنا Vahvii vahvien kumalille, lihdeetin, huoleh, lihde tä, aul keidä, lihde tä, aul keidä, furam. Merkädala, kullabana vah haram, kullabana vah halal, vah halala, iyo duhriah, allat tabanin illa furam, duhri allat tabanin, iyo iyo aurilha, aurki o, aadaa tä, lihde tä, qarba halal, iyo haide tä, lihde tä, furam, vah haram, iyo duhri allat tabtäi, lihde tä, furan, vah haram, merkä olihde qarbaale. Joo, päällä täällä <tiedot>, furo, mutta joo, taehraa alla tapa. Furi Haram on päällä haramte, jumkavarretti mu. Sielassakaan ei. Abdullahi bin Omar, vaikka joo, päällä furoi. Omar va uskeja, niin aika. He soi heidän oh, vaikka taehraa Oy päällä. Omar käy taehraa joo, päällä. Omar käy taehraa joo, päällä. Omar käy taehraa joo, päällä hadiyadu daahiro la tabte lugu furana inuu ur kusoo marka marka nabiga Allaah inta nabiga gooni ahaan loo la hadlay yahdana jamac laga dhigay marka aad haweenka furaysan cidado buloogada furay daahir aan la taabanin iyo lumin cidadu yeyna gabadha kaladay filma ila inta shakigu kaba voi iyo joogay hal sanan ha ku qaadate alla ka baqo sharci ga ku dhaqma gabdhaha gurigooda ka bixinina guriyooda ka yenayna ka la imanayo zinay iyo aflagaade iyo waxa la imanayn marka waxa loo leeyahay ha ka bixin guriyooda oo aad waa تلاقه صدح ضد القضاط اسكم مر مدعان ادو قفكو يداهو بالمتن زمن النبيغه وح صدح هل صدح بكتاب الله وامد بين يا رب كتب ما النبي صدح دلاقوت هل مره اسرائيليه وح دلاقه هو ما هل هل عيسى. هل مسلم وريي. كان دلاقه في زمن النبي وفي زمني أبي بكر والسد سدرا من خلافة عمر كان الضالق الثلاثي واحد مركل عمر أركضت كيني الضالق قبضنا يام بوجلة حي جلاحة سا مذهبها قاركوا تقول قفك هلك لي مصدح الضالقود إلى الفورم مركل معناك له واحد عن هذا فور مركل توقفك إلى هذا مصدح جواربان كفرى سوى هالمرة كنا واقع وعلمته سبحانه الله ثلاث مرات هذو يلا سوى هالمرة ما سبحان الله ثلاث مرات يجدي وها marka saddex goor baan ku furay saddex dalqadood baan kugu furay wa hal mar runt dalqad baan dhacay xadiidku nasaas لكن ahaa uwd baa ku ganaaxay laakin madaahi far badan baa iney saddex dalaqood hal mar marke lagu dhawaaqay furney madaayi badan baa aamisan laakin culimada far badan oo ku taa xadiidka ku dhaqanta marru ma isla sidaa مساكم بمعروف والتصريح بحسن تا قدما يساء أما قواه يساء مسيده ويكن غاق مرك الله عليه يا يهندبي ينبيك شرف تلاهي إذا دلقتهم مركات فرتان أو فوري ربتان إذا دوا مستقبله إذا دلقتهم مركات فوري ربتان أن النساء هؤنها فدلقواهن فورة لعدتهن لأول عدتهن عددها ذا بلاوجة فورة وعددو حب بلا من ظاهر الله تابا أن أما يقول لا و أحسود ترى كوبا ترية أو يينا إذن كبع سنة العدة عدة ترية و الله ألا كبقا ربكم ربكم و شرعكم كورنا ولا تخرجوهن قبراها كسارنا من بيوتهن قريوهو كسارنا ولا يخرجنا إيانا يكبحن إلا إياتينا إيلي مادان موياني بفاحشة حمان مبينة و عدو الظاهرة مركا ييين قريب حلالي هبينكا و سوى المالي <تصفيق> تيدي هولي هذا ويسوى قبسان لكن هابن كهوسر للمثال لي تلك تاس حدود الله وألا حد شرعها هذا نقي ومن يتعدق في تلا حدود الله فقد لمن نفسه نفسي سيدم يسوي شيء ذل ميقي قفي حد تلا وسلا ساعة هاي وعفرة محل ولاية هاي قبلها جورجونها كسرنا لا تدري موجود كي وعفرة يوم لعل الله ألا يحدث انه سوء عصبونيسين بعد ذلك أنت كدب أمره أمر, أمر واسع انه إنه ألا سوء عصبونيسين قبلنا فإذا بلغنا مركز جادان قبله أجياله هنا يعني أي كله وادان وعي. إلى هدي مجدد لافتوا سو عشش ملهى. فمسكوهننا هاي سو سو بمعروف السف يعروسوا عشش ذا. إنكم قبل دين دي الدبتن وشيدن. الزوجين مديت سو عشش فارقه بمعروف السو أناك سن. أفارقه أو أوسيداية. إنكم أنا عاينوا الساف لقاعد دين. وأشهدوا مخاتجليا. ذوي عادل، عادل نما الله بوالصاحب أو منكم إذن لله من في إذن كاملها واقيم شهادتها مرخاتي جن جودها كوا لما مرخاتي جل يو ليلها القدر ذلكم سداسى يعذل لذكو عدي به ذلكها من بل وعدي كان هذا يؤمن فيما ما يبلى الله لولي أمره إلا كانوا بوعلي قادنه ومن يتقل الله قفكي الله كبقة يجعل محوية لله ألمخرجا ما له كبه لباتكها سوكته ما له كبه ويدجقه حوكار زاقي من حيث ما الله يحتسبه أبو ملينين ومن يتوكل على الله الله قفتي تلصت فهؤلاء حسبه وكف لينه إن الله ألبعلق أمره أمر كيس يمام الكيس ووجادي ماشول له ببوجادي وحكهري من كلام كده جعل الله الله, الله وحويال اللي كل شيء شيء لأركو كل قدرا ما الحد أبو إياه أمر كلاه أمر كيس ووجادي أمور كيس يقضيه شو ماشول له ببوجادي أيضا معناه دو حوية haween kumarkay mudadii gaadhay mudadii markay gaadhay ay ku dhawaadaan haweenka dalqadoodii wax ka hadheen hay'ad soo-cushada ama bas hadu shidaay idinku la saaynaa isku la ga shidaay ama si fiican u soo cuso xilannimadeed ay adoo raba iyo soo كما kama waa soo ceeshad kamtaan marqaati galineys wa yaahadadan marqaati galinino gabadh intaado kulga soo ceeshato adoo la dhaqmi lagu arko ina tani tahay baa lagu malayn wa in haddu sheekto toro gabadh wa soo ceeshada haaskaygeeyey ha loo gaado waa ina tidhaa oo sidaa ugu مرخاتاه لا كاينه وهي مرخاتاه الان هدو سوعش و خطر اسا جدباتا كتهي برك غبدهن عيدود لا شيغاي وا غبديي لفرىو هله سوعشد لي لكن ما كلا بحثنا هداي ظهري haday gabdaha laga Taina oo laga dhintayna afar bilood iyo toban habeen bigu xitaa tirfen suuratul baqara marka meejal talinoo sheegayo wali ciddadeedii tan lama sheegin waastaas ka tagay iska islaamobay iyo gabdhaha wali la lin yar daaho hayl kale wa sadax qurii sadax dhuhri bay ku u daddan ta'uur kale hina wal inoo soo wadaayo wa wa afar biloodii tuban in marka uurku kuwa la furay kuwa laga dhintay bay had mar uur leeyihiin wa isku cida way fiida balagna markay gaadhan haweenku ajaluna yaani qaarabna kudo wadaaan way ajashii uddadu kaga go ilaahay markay فأمسكوهن حيستا او سوء عشدا بمعروف سفي عن سوء عشد ويدكن دبغه دله ربن ا حلن مده ربا وان فارقوهن فارقوا سيدايه بمعروف سفي عن يدكن يسعن دفلا غادين واشهدوا امر خاطك لي سوء عشدك توي عدل لبعد عدل او صاحبكم يدكن يدكن ميدا واقيموا شهادة شهادة نقدت او لله الا دتكو لما خاطك لي ذلك مكاسا يعظو ليذكو عدي به سجل ليذكو عدي من بال وعدي كان هذا يمين كفر من بالله إلهي يولي يوم اليوم الآخر ومن يتقل الله الله قفقي كبقة يجعل له حوية لمخرج المال وكبره ما كانوا بحثان لبعتك هالسوق كتم هذا فرصت بالصين ويرزقه بكارزاق من حيث المال لا يحتسبه نأم لينين خبرت ومن يتوك قفكه ثلاث على الله الله ثلاث ساعات فهو عليه حسبه كيف كفل موي إن الله على بالق امركيسو قضيه سو غاري ما شو لا خبيب وغاري واخ سو الله باليق امره امركيسو قضيه سو ما شو ربيب وغاري قد على الله و الله هو لكل شان شال قدرن وقتي حسابا بوياله marka ma sala kale ku jirto marka gaba dhii idadi ka gooday yu ninka yirwaa soo cishaday intayna idaddu ka goeyin wa marka بس واحدي بماله، ده يقبل دوخة دي ده، دارا لذيه قبل دي، إسا كونه ون دارا والله يا إسنا من النساء بلود وي. والله اي لَمْ لم يحدنا ان ولي حيلين و دلي يرا انا كذلك ايغو سدا و يقول لا تله مالك هو اوركه صاحبك اجلهم مدده ان يضعن وان دجي الحبلهم اوركوده ومن الله ألا من ألا أمر الله حكم وما يتقل لها قفقي الا كبقي كفير وحو كتترتي عن حقيس سيياك امانتي ويعلم له اجرا اجره ويني ا غبدي حيلك وليان حيلين او يرياركا ا لكنت لفراي هدي عيدودا شاك اذا كاجيرو وا 3 بلود وا سدا وهي marka kuwa ur kala mudodooda wa ولو hal hiskinteed bahaa هذا ka danbayse marku wadaadki oo la aasin haday umuso bas uduu ka goode way anu goobjoog baan ka aha gabad inta wadaadki ka dhinta isagoon wali la aasin dhashay khalas waadiiima jirto oo وكاش حكم كيسالو يدين سودجي سداليالو والله قبله يا إنسان من المحيط حيل كعقوستي أو قبلها إسلامه بيأ أو من سائكم دمر كينا إن رتبتم هداش شكل سنتي العددودو محيط هاي هدي شكل جاسيد كشره فعدهن العددودو ثلاثة أشهر صدح بلادويا والله قبله لم يحيطن آنولي حيل قادننا كذلك سداسو كالو ولا تلحمها لأورك قوة صاحبك أجالهن مددود أن يضعن حملهن أورك وإنه يدعيان ولو مركز نفت كباح بها آهاته ومن يتقل الله الله قفك كباح ألا وحوية من أمره أمر كي سيسر فضيل مرهدات تقيته ألا عبده أمورتك سوف ترتور الله فضيل بكها ذلك حكم كاس أمر الله أمرك سيوي وحكمة سيوي أنزله إليكم حق إنه سوى دجيه النبي بإذنك سوى ديمه ومن يتق الله الله قفك كبغه يكفر عنه حكاتر تري سيئاتي حمانتيس ويعلم له أجرا أجرا وقوينه أسكنوا هن الدجية من حيث مكان ساكمتم إذنك أدقنتهين ومن وجدكم كارتدين أما ودين واحد هذي كارتانا لا تداروا هن قبره هردبينه إذن الله دقوني فريهين هردبينه لتضيقوا إلى عديري غلسان عليهم دوش وضعوا أي حول إسكان كافرة ورغوروا إيدا يحولها قادة تراغم أما أي كاتاك وإن كنا هدى قبله جهين أولاة حمل الأور وصاحبه فانفقوا عليهم نفقية ونفق هذا سيئ حتى يلضعنا إلا إمولان حملهن أوركو فإن ألضعنا لكم هدى إذين نوجيا مالكي أمولان هو أنه إذين نوجيا إلى هذا فاتوهن سيئ وجورهن وجردهن سيئ واتمرو تشادع بينكم لحذين بمعروف السفه عن أطشها لا بد أن عروق لا تدار والدة بولده ولا مولود بولده وكيف ذاهي كبرنا المهن أيلا شيء نكيد لكل بمسك وكل عذارين ميس نكون كبرنا كل بماهي أو يضهر كما قاد يوم وإنت عرستم ذات إصلاح كاتان ودهشين وإذا إصلاح كاتان فستردعه النج نلهو نك أغرامتك عليه ayd macaneyd wax weey gabdhahan aad furteene talaaqi u dhamaadeen guriga degantihiin daganaada oo ay idin la deganaade waara guriga awodiin ee guriga weyn oo qali ah waxa laba raba marba intaad halka ku wusaykum adiga wixii ku waasnaqdo guriga se ay ama idin ka baxsadaan ama ay xoolay ku urleihin. haday gabdhuhu nafaqayn ilaa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 wa han ummaleenaya ilmeentii hooyadii dhimatay meel laga yeelay la wayo qaraabadiisu nuujisay mooyaanay wiil inta wax la nuujiyo amruux la nuujiyo u jira laga bixin anu wali goob joog kaman noqonay askinu hunna gabdaha dadciya min haythu makal sakantu maad dagantihiin oo min wujdikum usciigina وإن كنا قبله هديهن ولات حمل أورك ووصاحبه فأنفقوا النفقة عليهن قبلها النفقة حتى هي أرض عن إلاء دجيان حبلهن أوركاض فإن أرض لكم مركي أمور إن إن أرض عن لكم فاتوهن نسيه وجرههن وجردهن نسيه وقت مروث بينكم لحدين بمعروف السفر عن صاد المين قال يسال الله هيدا كثر الشذا وانتعاصرتم هذات فَصَوْتُهُ وَحَا أَنُوجِلُ لَهُ سَكْرَةً مُتَكَالَةً مَرْكَ نَفَقَ يَا سُلَمَ دِهِن لِيُنْفِقَ نَفَقَ يَوْ ذُو سِعَةٍ هُدَنْتُمُ كُنْ صَاحِبِي مِنْ سِعَتِي وَحَا وَايَةُ سُنتُمُ سَ وَمَنْ قَدِرَ قَفْكِ لُغُ عِيدِي عَلَيْهِ سِتَةَ تِذْقُهُ فَلْيُنْفِقْ سَمِمَ أَتَاهُ اللَّهُ وَهُوَ قفنا وحى ألا سيء موية وحى كان مميرة ولكن قف كان وحى وهي سي ألا سيء وحى كبيحي سيجعل الله ألا وحوية لبعد عسر إن دبعت قد بيسرًا هؤنك في الخيال يدقول كلها قفكي هضنه تهضنت إن ما دا وح أوقعنا ما أمبوسينه مالنت وح كف لمبوسينه قفكي رزقين سعودين يائنا ما ربوحه هلكروسينه هذو فيالو في هلكرو هذو لبوه هلكرو وابكاهن ما يوحى الله سبحانه وتعالى قفركم وما شقيوه نديه سنين و الله سينين وحا سمي الله ما ده وكفك عيده وحباهي سنين حولاه انتال ليك بيحل ماي وحاوي يقفك عيده هدو شرعي قلناك بعد عسر بإلهي أفضلين إنما على عسر إسره ليوفيقه النفقه ذو ساعة هدو تنماذا ميتك وصعيبك من ساعة هدو تنماذي ساكرنا نفقه قباد لا أحوه ألعنما أو كفلا أو إساق حليسا ألعنما ومن قدر قفكي لو يريد عليه شيء رزق ورزق يسه فلينفقها بحياء مما كاته الله وحال سيون قيب كما ذا كبحياء شلين يا لا يكلف الله الا ما شقهه نفس نفس الا ما إن ألا كم الله كما شقه سيجعل بعد عسر دب كد يسر فضيده وحلق يا بني وكائن كثير انبذن من قرية المجاله. يعتهد كثا تاجوك كبيرتي عن أمر ربها رب جد أمر كيس يشرع يس ورسول رسوجيس. فحاسبناها والله حسابتنا يبوري حساب حساب شديدا أضرا. والله حساب تما يعاقب الجودي ذبيكني قنت. وان عذابني عذاب العنب نكرن والله شيء كان كرين نكره ووحا الله حسابي كرين. فذا قد ويد النمساي وبا الأمر كذا عقابته سيباً للمساء وكان وحونها عقبة أمرها أمر كذا عدبته سيدنبه خسر الخسار النقد أعد الله الدون كواسطة أعد الله أعد الله أعد الله أعد الله أعد الله أعد الله وإن الله أبقى يا أولي للباب عقل كوة صاحبك أهو الذين آمنوا مؤمنوا الله سبحانه وتعالى انتهم مقالو ومقالو يكي نجوه كي ألا ديدو ك كبير سعي أدون كان كل حساب ثمين بود إنت الله يا عقابه إن تلوشى ولا لا حساب ثمين عذاب كل النكرية نكرى وواحد الله جسها كن كنوي عذاب منكوره الأقوين وحي الداميان أمرك يقو إللي عجب تودي الخسارة نقتل الله نوح قد ياريجي قيامة مكيلة توا عذاب شديد عقل قدرتك إلى هايو، ورالله كبقى لي نلي، يعني عقابها شيء ذم كده يعني، وكأي إن إمبارن، أم بالقرية المجاله، يا حثت ككبرتي عن أمر ربه، هالرب قد أمر سي ككبرين، ويككبرين، والله حساب الحساب شديدا أضراً، ووحلقوا حساب تما الدم بجود يا وعذبناها وان عذابنا عذاب نكرن الله جل شأن كن كلين فذاقت قريضا سويد الدمشي وبال له أمرها أمر كذي ديدا دي ذاهين عقب تيسى وكانوا حونها عقبة أمرها أمر كذي ديدا ذاه عقب تيسى خص الخسارة النهضة قيامهنا أعد الله وقل أدياريه له لهم عذاب شديد ندرن فاتق الله ورألك بغي يولي الباب عقلك كل صاحبكه الذين أولوا الألباب كي آمنوا همي وقفان مؤمنهم عغلبوا ليه قد أنزل الله ألا إليكم حقنا الذكر وحي بودجي وأرسل الرسولا بودره رسول كان سيطلو كدو الأغري عليكم تشيين آيات الله آياته سكدو قرر مبينات حال آياته وحضينيان محو آياته لكدو الأغري وكتابك الله كيان ليخرج إنو كسار الذين كوي مؤمنوب وعملوا عمل فلأسالحات عملون أفسا من الظلمات مجدجا، مجدجا جهالجا، إياه شركجا، إلى نور نور وصار، وحوي الدم بيجو فر بدنيه ودوين كيش، لكن حقه متكليمه، دم بيجو، والنوعية بدنوي، لكن حقه متكليمه. ده أدركته، نم كل إسق عقيدة منهم، لبضو ذوي قالوا عنهم أما متباق قالوا عن، لبضو ذمروا موارثهم عقيدة ذولا بماها، نرك وكاه، ومجيء من قف كثر مياه. بالله ألا رفوا يو عمل فلا صالح عمل ونأسن يدخله ألا وحول جنات جنوي تجري السعات من تحتها خوست هذا من تحت أنهارها وقصورها النهار والوديان خالدين فيها حليقور أبدا قد أحسن الله ألا وو نجي له قفكا هزغا هزغ حزق وو نجي أيدو حوين إلهي كتابك القرآن كأها وإلوشودجية فصولك محمدان ودرن قلادنا خودو لابن مفعول هدي مدينة أو فعل كوكوة ضر مكرني كده نبى فعل له شو قدره رسول أنت أنزلناه ومعمنا طو رسول وسعود جن اللي مده كده موكثين وهذا الشق من الأمثاليا وحناف في <تصفيق> عنصية تبنى وما بارد ما والله عرفية اللي مده كارو وصغيت وما بارد مالدي واسدى رسول كات الله waxaa sida loo keenay in muuminiinta dulumaadka shirkiga iyo jahliga laga saaro nuurki iyo xaqiiqay iimaanka loo saaro alle qofkii rumeyo amal wanaagsan la yimaado jannay in buugali aad u tir badan oo uu ku raageyo oo uu ka baxeyo riqsi walaaksan buu heli عليكم دوشين آيات الله إلهي أيديث مبينات أو وحق الضينا محوئين كدل أغريو الله سوداجين ليخرج إنه كثار الذين كوا آمنوا مؤمنوا وعملوا عمل فلسالحات عمل وناثا من الظلمات مبديالك شركك إيجاهلك إيجاهلك إلى النور نور الحق إنه أسار ومن من قفك رميه بالله ألا رميه ويعمل عمل عن عمل وناثا يدخله ألا وحوق جنات جنات تجري تجريئي سعوته من تحتها هوسة من تحت قصورها وأشجارها ألنها الواديها خالدين فيها حاليكواري أبدا ولغود قد أحسن الله هزغ هزغ الله ألا وقونا جيه له مؤمن كرهزق الحقر حزقه الله أله الذي الله هو يخلق أبونا سبع سماوات ومن الأرض أرضا مثل هن تدوضا سوكاله كأبونا يتنزل الأمر أمر كو سيدك إيحوكم بين هن وامر كامل كحق الله كائمن حق الكركوا كائما. أنت لحظة ضاب معممك هو قال له شو ده جيي؟ لتعلموا إنا أن الله قال على كل شيء شيء لاك كل قدير وكرواوي وأن الله قال أنا tira حاضر وطيرة كوابي بكل شيء شيء لاك كل علمه. قرآنك أرض مركي من أرضك أنت بدأوا هم مفرط. أما ويل جد بوا مفرط. سمواتك وبرنا والله جميعا ما نوافر. أرضه ويل جد تنا وجوده وإينه تدوبته وما شاء الله أبو شاهق ويسلت عليه هو الطبقاته الله فيليه هاي سماضة إيه أرضه النحضة يومامه الرحمضة أمر كيه النهي وحول النحضة عمل كبني آدم كيه كربة اللو قادي أمر كيه الرحمضة يكربه يكسوه الدجاج إنت هالنحضة الله الذي قاله هو خلق أبو رب سبع سماوات تدوب ومن الأرض أرض هذا حاجة هنا تضوض على سكول كعبه رأي يتنزلوا الأمر مع ملكه وحكسو دقي بينه هنا لحظة وبصا وصعا محوا الله سماه ذي أرض هذا وعبور أي أول أيديك سودجي أمرك لتعلم أن الله عليه على كل شيء سير في قد يروك هكرا وي أمرك اللي الله سماه ينكر أرض الله شيء وربا إنه سلامه بركة قدر تفكروا في الخلق. لا في الخالق. مركو حلين لي يا سما دي عضو دي أوفير صدر. سعد الله وجرته. وأنا الله على نقد هذا هذا وق بكل شيء شيء لاك كل علم أبوك أبوه ولا ألقيني. ما بتسير بتسير سوى سبحانه وتعالى. الله أعلم.